وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لتحسبوه من, لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُونُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ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 ولكن كنوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا بَعَكُمْ نصدق لما معكم لتأمن النبه ولا تنصروننه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصرى. قالوا أقررنا. قال فشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. وَمَن تَوَلَّى بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا مُّلِئَ كُرْسِيُّ اللَّهِ عِلْمًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ